اتلاوات رمضان لعام الف واربعمائة وسبعة وثلاثين للهجرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أبرا انت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 فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات